كذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرسوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مقتوم ختامه مذك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تثنيك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 وَإِذَا رَأَوْهُ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّون وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَاءِ كَأَنَّهُمْ ألتوب الكفار ما كانوا يفعلون